خمسة، استمع إلى الأعداد الآتية وقرأها، ثم اكتبها في دفترك واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحدة اثنتان ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر